أحزاب المعارضة منافقون ويهود تشكل في المدينة حزبان معارضان لدولة الإسلام حزب صريح ومسلح هم اليهود لدرجة وصفهم أحد الصحابة فقال هم أهل الحلقة والحصون ومعارضة خفية تتظاهر بالإسلام وهم المنافقون الذين يصعب تمييزهم إلا عند الشدائد حين يصبح الوطن في خطر عندها ينشطون ويطلقون ألسنة كالأفاعي ومع ذلك ومهما بلغ خبث الحزبين فلن تستطيع قوة في الأرض أن تزعزع دولة بناها محمد صلى الله عليه وسلم لأن المعجز في بنائه هو أنه لم يكن يستخدم القوة لقمع معارضيه أو العنف تجاه من يكفر به كان يقمعهم بشيء أشد يسمى العدل فلا سيف أنضى منه العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض لن يعجز عن حماية دولة بدأ المنافقون واليهود بشتم النبي والإسلام سرا وعلانية في المجالس الخاصة والعامة فنزل الوحي يفضح ممارساتهم لكنه يأمر قائد الدولة بعدم الإقصاء والعنف بل أمره بالانشغال بالعدل والتسامح والعفو فقال سبحانه لا لتبلون في أموالكم وأنفسكم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 إن الله على كل شيء قدير، فالعفو والعدل يخجل المعارضة ويجعل الناس يتخلون عنها، فيرونها مجرد ثرثرة، وهذا ما شعر به يهود. شعروا بالإفلاس أمام رصيد محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب فانتقلوا من الثرثرة إلى الحركة يقول أحد الصحابة إن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو رسول الله ويحرض عليه كفار قريش في شعره عف النبي عن كعب فتمادى ثم عفا عنه فتمادى أكثر ثم بدأ يمارس تجيش الوثنيين على الدولة عندها تغير الوضع. فهو ليس فردا عاديا يمثل نفسه وينفس عن مشاعر الكراهية داخله بل هو زعيم لأحد مكونات الدولة لكنه عميل لأعدائها ومع ذلك لم يتخذ صلى الله عليه وسلم قرارا من نفسه ترك القرار لشعبه وجعل التنفيذ بأيديهم حين قال لهم مل كعب ابن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله.